book 2 34 34 34 في القطار في القطار اه ترين برلين كي ويليدينا هل هذا هو القطار الى برلين هل هذا هو القطار الى برلين؟ ट्रेन यपूड बायल देरतुंदी. متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ ट्रेन برلين কি এপুদ เชরकुন্টুंदी? متى يصل القطار الى برلين؟ متى يصل القطار الى برلين? شمించండి. கொஞ்சம் जरुरतாரா? اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر ايدي ناسيت انكونتا اعتقد ان هذا مكاني اعتقد ان هذا مكاني ميرو ناسيت لو كوتشنار انكونتا اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني سليبر اكد عندي اين عربه النوم اين عربه النوم سليبر ترينج شورا عندي عربه النوم في اخر القطار عربه النوم في اخر القطار على جاي دايننج كار اكد عندي مندرا واين عربه الطعام في المقدمه واين عربه الطعام في المقدمه نينو كيندا بضكو واتشا ايمكنني ان انام تحت ايمكنني ان انام تحت نينو مديله بضكو واتشا ايمكنني ان انام في الوسط ايمكنني ان انام في الوسط؟ نينو پينا پدکو واتشا؟ ايمكنني ان انام فوق؟ ايمكنني ان انام فوق؟ مانن ساري هدكي اپඩු چيركونटामو؟ متى نصل الى الحدود؟ متى نصل الى الحدود؟ برلين چيرکاودانکی انت سيب پدتوندى كم يدوم السفر الى برلين كم يدوم السفر الى برلين ترين آلسيانغا نادستوندا هل القطار متاخر هل القطار متاخر مي بدا تشاديفندك ايماينا وندا هل عندكم شيء للقراءه هل عندكم شيئا للقراءه ఇక్కడ తాగడానికి తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ నన్ను 7 గంటలకు లేపగలగతారా? من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا؟